بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا الله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 الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام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 سَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِضَغَاءٍ الْفِتْنَةُ وَالضَّغَاءُ تَأْوِيلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاكِفُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا مَا ذَهَبَ كُلُّ نِعْمٍ بِرَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 الله لا يخلف النعمة